ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأشروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض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 وَعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبذلك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 اصور من ذلك ولا اصور من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مب